الوحدة الرابعة. مرحبا للحياة الجديدة. الدرس الأول. التخرج. واحد. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك. حفلة التخرج. الشهادة. الثانوية الجامعة دار الطلبة كلية الطب كلية الهندسة كلية الحقوق